اللهم اجعلنا مستمعي إدانتي طهرنا العربية بسم الله وبما لعن على ما يعتبر أشعار اليوم في العالم العربي والقانون الإلكتروني هذا الجزء الرابع باب المسائل الخاصة الحاسمة ورقم 58 والشمولية لديها ورموز كل من شبكات الانترنت هذا يا انا انا في آسمان‌های ابریانه و آسمان‌های و و که و طاشو اشكو طاشو واشين طاشو اشكو أنا أكون جاهلة في هذه الأمور التي لم يعلمها. أنا أستمع إلى المحادثة. هناك إلى إضاءتنا عبر الموجات القصيرة الثنية. أولًا، الموجات القصيرة التي نشروا الضوء وابد البدتان أربع سبعة آلاف واربعين وخمسة وتسعون حيث تبدأ الشمس بالصعود في خط الساعة في الصباح الباي البدتان تبدأ أيضا أيام الصباح الباي ونبدأ که منکون کنی اجتماع و لاما در قبل سفر اول باید بتوانی باشد و مثالی نباشد که من ساعت سه و نیم تا و نیم بسم الله الرحمن واكتساني <تصالي> بياه ورنة نعمته الله أحمدك <وحن> كما <تتبع> أحصي بليله واعطني لأمزاله وصل على النبي <من دمي> محمد وعاله ولا تبجعني فيه وفي غيره من <بنى الأحيان> الأيام <تصالي> بارتكاب المحارم واكتساب <تصالي بمعافل> ورزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده وفرك عني شره وشره ما فيه وشره ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أترسل إليه وبقرمة القرآن أعتمد عليك وبمؤمن المصطفى أسلى الله عليه وآله أستشفعه لداك فعرف الله الذله التي رجوت بها فداك يا يا الله القليم اللهم اقضي الخميس وتنسا لا يفتضل الا ان تراب ولا يطيق مع نعمك فنعمت الاصواع عليها طاعاتك وعبادتك الصدق فيها جدير وساكنت الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في أعطة الخرق بهمك وتجعلني من صارك العبور والغمور في حزك وصلنا على حمد جراء محمد وجعلت من صريقه شافعا يور القيامة العشاء الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله تعالى وبركاته رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله قالوا من ذهب نستو عاموا وادي سميع لا هوكي سبا وتسمى وهو عباد من سمى قضى خلق الموت عملا يَهُوَ الْعَزِيدُ الْمَرْفُورِ الَّذِي خَرَقَ سَرَى سَمَا وَسِلْ قُبَاكَ <تصفيق> مَا سَرَى فِي خَلْقٍ وَحْمَاهِ مِنْ فَطَاعُ <تصفيق> أَرْضِعِ وَمَنْ طَغَى بِالْبَطَرِ تَوَلَّى يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْقَلْبُ إِلَيْكَ الْكاسِئُ وَجْهًا أَذِي وَضَاقَتْ يَدَيَّ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِمَصَابِي أَرَدْتُ وَالْمَنَا نَذُومَ ومن تبيل سفروا برسيب حذاب جهنم ورس المقيد إذا ألقوا فيها تبعوا لها سيقوا ويتفور تكاد تميزوا للغلب كلما ألقوا فيها فوض فألهم خزرة واحدة سيقوم <تصفيق> ما في <تصفيق> زماني ما في, في أسحاب السعيد فاعترفوا بذيبه فتؤقى لأسحاب السعيد أنبذي ما يكتر ربه بالغلب ذنك مصورة وأنكذير وحسن الله قولنا الأرض عنه إنما هو عبد الله عز وجل، أنا لمن خلق النصيب كبير، ولما ذا الظلم الأرض جل سلط في منا جميعا خلنا أن ننسى، لا إله إلا هو أنت. ما في السماء أي أخذت لكم قوتة إلهي سماء هم في السماء أي عليكم عاشباء فستطعنا من سيس ربيب فأخذنا بالذين من قربيب آتی يا رسولكم يا رجون العمال إنه قادرون إلا فيه أن مذهب الذي يربقكم إلا تترسكم <تصفيق> من اتَمَنَّى وَجِيْمُ بِدَنَاهُ لَذِيهِ أَمَّا أَمَّنْ يَمْشِي سَوْيَةَ الْأَثَافِ مُبْتَسِمٌ وَهُوَ لَدَيَّ آتِ أَثَمَ وَدَانَ رَأَى أَبُو ثَارٍ وَلَا أَكْدَبَ تَبِيبًا مَا كُلْهُ رَبَّذِي رَوَأَذَنْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَكْشَوَمْ وَرَوْمُوا لَنَتَاهَنَا الْرَبُئِينَ مُرْكُمْ فَإِنَّمَا الْعِلُّ إن عِلْمُ لِلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَبِيرٌ مُّدِينَ كُلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ فَتَسَحَّنَهُنَّ مَلُوكَ الْبَلَادِ الْمُجْرِمُونَ وَأَعْلَمُنِّ أَوْسَطِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ يَسْتَحِبُّنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّنَّ مِنْهُمْ مَنْ ما أرى ثمر ربك بمجروم لكن ملك الأمن هارون بن ونت بابك فيناوي تطقطقون مشيئكم فأنتم تقولون ما قول <تصفيق> إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَأْمَمُ مِنَّا بَالْمَعَ صديده وَهُوَ أَأْمَمُ بِالْمُسَدِينَ فَلَا تُتْرَيْنَ فَالْمِدِينَ وَاكْرُ لَا قُدِيْنَ وَلَا تُسَأْكُلْ أَبَّاكٍ مَهِيمٍ أَمَّاكٍ من لا عل للخول معتد الأسير بسل بعد ذا تدني انشار ذا إذا هدنا عن دي آياتنا قار أكاثير الأولين على این مدل من است مدل من آساید دل ما آقا به مصدی از بیام آرزوی فری صلوات و عبادت کنیم آن لایب کنندند و ما نمی دیدیم ما كنتم <تصفيق> لا تصدجو؟ ما كنت عليكم أن تكونوا ضعيفين، فأتبرأتم عن الأرض والسماء، نم يَا allah بیماری کنی، الله فوکه، فلیکن بیش از این انسان صمیمی، یا فَاشْتَاقَ إِلَى صَالِحٍ فَرَعَهُ ذِلَّة وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ وَهُمْ يَسْتَخْفُونَ سَبَّحَ مَنْ يُسَبِّحُ بِغَادِ الْحَدِيثِ سَنَسْتَبِدُّهُمْ مِنْ حَوْطِ نَارٍ لَنَهُ نَؤْمِنُ أَمْ تَتَّخِذُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ Make my eyes <laughs> the brightest <laughs> of them all. Be my darling, my darling, my darling, my darling. Every time لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وارزقنا الصبر وارزقنا الصبر وارزقنا الصبر وارزقنا الصبر وارزقنا الصبر وارزقنا الحق وما أراد الله من دونه عذاب في الكارم، وأن من أعذبه فارض الدنيا، وأن او بری انسان ناتوان، سررها می دی من من باقی. وجاءت العلم ومن فرده من الصفقات للخاطئة فأخذوا ربهم فأخذهم أحزة الوحيات إنا لما ترمنا وحبا لما تنسى وَمَنَامَ عَلَى الْقُصْرِ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنِّي أَنَا الْجَنَّةُ فَإِذَا أَنِّي خَسِرْتُ مِنَ الْخَصْرِ أَعِذَّنَا وَأُمَّادِ الْأَوْلَادِ بِمَنْ فِي سَتُقْضَى السَّمَاءُ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ هَيِّنَةٌ وَإِذَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَعُلِّقَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنثَثًا وَأُذِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَطُهُرُوا وَأُوتُوا فَإِنَّمَا مَا أُنْزِلَ فِتَاهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَثَلُهُ كِتَابٍ إِنَّ فِي اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْهُ مَا هُوَ إِسَادِي فَهُوَ فِي إِسْكَانِهِ إِذًا They told me I'd be left without a future. I was blind, but now I see. I'm living with sadness. I remember when you said I یا رستگار جلو سرود می آیم، می آیم Oh, just to see you again, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I love to see my beloved come to me. My beloved, come to me. You are my only treasure. My beloved, come to me. I need my او دیروز جدی آن است، لَنَا فَصْرَةٌ مِنْهُ مُسْتَقِيمٌ مَا مَنَعَ مَنَعَهُ إِلَّا الْجَبِينُ وَمَا تَجْدِي لَهُ الدَّعَوَاتُ وَلَا تَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَنَكُنَّا لَهُ نَصْرًا تَصَدَّقَ بِاسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ وَمَنْ لَا يَرْجُونَ سَنَصْلَى نَارًا وَسَ بِكَثِيرٍ مِمَّا طَلَبُوا دَافِ مِمَّنْ مَالِ بِالْمَقَارِبِ تَعُومُونَ نَارًا تَسْفُو الْوُجُوهُ فِي مَتَى بَيْنُهُمْ فِي دَائِسِ الْفَوْسَمِ حَتَّى الجميلة فِي نُورِ جَنِيبَا إِنَّهُمْ وَمَنْ وَالَى وَأَنَا رَاعِهُ كَذِيبَا يَجِبُ سَوْمُهُمْ وَمَا لَهُمْ العظيم يَحْمِلُونَ مِنْ آيَةٍ يُبَشِّرُونَ بِالْمَأْمَنِ لَكِنَّهُمْ يَجْرِمُونَ لَنَصْرِيبٍ أَجَأَهُمُ الْغُضُوُّ بِبَنِينَ لَقَدْ أَفْسَدَ فِي When I hear everything, I hear some melody. Can I hear my voice? I hear my voice. I hear my voice. When I hear my voice, I hear my voice. إذا أردوا خير الدعاء إذا أمسكوا <مسيح> شروه الدعاء إذا مسروا خير ما معه إلا اللهم اللهم أنت الغني والله ربي أنا اللّهُمَّ When I do not know what to do, when I do not know how to live, when I do not know what to do, when I do not وَالْمَعْرُوْفُ لِأَمَالَتِهِمْ مَا بِهِمْ آتُونَ مَا Ways, the moment I need is the best to be the best friend I need a new life to be the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 You are my shelter, my refuge, <laughs> my strength, my rock. I'm gonna hold on to you, baby. I'm gonna hold on to you, baby. In my eyes, in my mind, I believe that only you and I are destined to be. Come and be my love, my love, my love,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 I'm a big one for all you have to go When you're a big one I've got You're a big one for I'm a big one I'm a big one I'm a big one وَبَنَى دَارَ سُلَيْمَانَ عَلَى مَنْكِبِهِ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَنَحْنُ نُؤْتِيهِ أَجْرًا كَبِيرًا كُنْتُمْ تَسْعَوْنَ فَأَتَمَّهُ سَلَامًا وَمِنَ السَّمَاءِ When <laughs> you انْشَرَحَ لَكَ صَدْرُكَ فَنَظَرَ سَمَاءً سَمَاوَاتٍ فَتَجَلَّىٰ عَلَيْكَ رَبُّكَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ من نمی‌دانم چیه، نمی‌دانم چه کار من من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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَإِذْ جَاءَ رَبُّكَ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْجِبَالِ لِيُخْرِجَ لَكَ قَوْمَكَ وَأَكْمَلَ لَكَ عَهْدِي ۚ وَإِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ O <laughs> be When we meet again, I'll be I'll тоже да, на أحسنتكم في الجبال. جبال أحسنتكم في المجيب وأروا على سمحت السيد المنصد الأستاذ الحمزة العديد حرامكم الله السيد في الله سلام عليكم أروا على في الحقيقة العاقة ما دول العجل ومع دول المرأة هي العاقة الحيوانية العامة إلا أن يكون العقد يعني أنه المكلاعي في الحلماء المعجل ومع هو الأكثر شرائعا بعد العقد الشرعي يتسبح دوجة جودة لهذا الرجل وعذا لهذه الوراة عادي العقد هي كأهية العاقة ما بين مرأة الآن ستعر ما هذا يريد الربط للأخذ السائل نتعلم في سؤالي حول الكلام بهذا ال... الأكثر هل أنت جاء بالكلام الاعتراضي على قصصاً على المطار فهذا هو الموء الثالثي حتى هذا الوضع ما لم يكن في الإطلاع، ما لم يكن في الإطلاع، ما لم يكن في الإطلاع ما كان بني السبيب يكون ربعا تكونهما مخطوضا أو غير مخطوضا ففي الصورة اللي يأقد أحدثا اللي يعني أن يكون أكثر سرعيا مجودا وحيما ويهدو ما بلد بلد هل يحطى العقل من شباب العالم والله أنه كلم الله الأزميني مع الرجل الأيامي في العمل في سارعي في أي مكان آخر بين الخارم وزعيد عامي الخارم وهو من الخباب الأخلاقي والخباب الشعير هو العالم لا يشتركوا من هذا الريس جواهي السؤال هو مختبط المزيدة تخيل السلس فقال فقال وهي استخده برصر حيث ومع ذلك الهاتف الزراج بالتخده الى على ثمت الهاتف المسيح ومع ذلك الهاتف ومع ذلك الهاتف تبعاً الهوان هذا الهوان يعني طبعاً التطور التكنولوجي اللي حدث فيه يعني عبر الهاتف عبر الجرسائد هذا الهوان السكعة الجائرة الحاضبة المنسر تساعد دائرة هذه تلو أصبحتنا المسائل الكثير في السلع أقل مغادرة في معنوان الخب الذي يجب مع بينه. الشباب ما بين اللي يعني ال صراحة الحال مع الصراع الجنايات السارعة في أماكن عمل في غيرها رزقة البيت الواحد يعني بين بنات العم و بين وما إلى ذلك وغير ذلك جميع تلك بس ما في موجودة داخل المجتمع. الفرد ما هو فرد ثالث نظر ينادي ما هو حالة قلبية. الحالة القلبية يعني قبل الإنسان يجلس وهو بسبب سبامين يحبه قد يصبح جن. الفرد قد يكون أنا غير سوري فرساة بالسلطات الرجاء و بطوة الرجاء و بطوة الرجاء و على الرجاء التي فيها هذا الصرف على كطار هذا المعنى الذي هو المعنى و غير اختياري. يعني نحن في هذا الإنسان هذا من لا يكارك يقول أن هذا العلم يحرم من أين تأتي هذا العمل هو علم ليس في هذا الإنسان و ليس فيه الشعب ألا بيضا الشعب المثال التحكم فيه هذا نتجه في الآن في الحب ألا من وهو الحب الذي يعبر عن ذلك الحالة من حالات الغراغة التي تحتلها دون الطرفين التي تسجل تسجل تسجل الكائنات تسجل من مغافرة تسجل من ربما الخموة ربما العلاقات المثيرة من الكبر أخر العشكلة في هذه القرية هي من حالات مثلاً، أنه يمكنني أن ترعب مع هذا الرجل بإمان هذا بعنوان الخطبة بإمان أنه من الزواج بأي أية أخر قبل الزواج لقبل الأحد الشيء فمعنشون بالخلوة مهلاً، هذا عني الأخير بعد أن يكون المرأة أحد الرئي الأعقب بسبب رجل الشهر وكذلك الصماع سيطني جيد فربما عجل العجل يعني هزائي بهذه الأيام المعاضرة يعجل هذه الهاتف يتلذب الرجل بصماع يصير المرأة تلذب المرأة بصماع يصير في الرجل فهذا أيضا من العمال أن يتحرم يعني إذا المرأة والسمع المحرم فهذا هو أكثر من ذلك ان العلماء في التكبير صغيرها من تلك الطرامات هذه الطرامات الدكتور بن عثمان بنه هي نفس الحال كل اللي ذكرناها من معنى مجرد عملية قلبية موجوده خلت تلك الدار موجوده من من جلسات مثل بخلوا ورقص بطرق وجرؤين ورب صراخة بعيدا عن أي شخص آخر وكون على ما العمل لا أعلم بحد ذاته ربما يقول ثعات واثق سكنهم ولكن سكنهم عادة ما بين أحدهما يعطي الآخر شيئاً من القبض ومن الكفة ومن الوله وما إلى ذلك. حدثني تفضل بعض الكلمات أن سيرت من, من مثل هذه الصلات. هذه العناوين هي عناوين محرة. عقل الحب ليس عنوان محروم. كان التعارض الطرفين وعلى. أن يعني ستطعف أول شعب أنصر التنويج أو أنصر حبيب العجوز أو أنصر معرفة المباركة أو أنصر لا يسرقوا في هذه المثلة من كيسية قصولة أنصر عاماً بذلك إذن أي مثل جملة تروض يعني دخول المؤمنين ونصر الله المبارك الجميع ونصر الجميع في هذا المدين هم هنا عمس الكرسدوغل السرعية وتقوز الله الذي يراعي حد الشرع أن الله تعالى الضماني يخطئه أكثر وأكثر سبب الضماني ونجال أني تتوجاني سبب الضماني لكن عائلته الولد وعائلته سبب الضماني رأس الحمد هو قطمة الموجودة ربما الكذاب الذي يحصل على النصرات الموجودة بينهما فأنا قد يوصل إلى هذا الحداث والانتباع في أفضل في المؤدي إلى الثقاب شكرا لكم أفضل نظهر الآن وراء تصدر قطاع وكان برنامج باب السائل للمزاد غير ياسين ان القط ذهب في اره الاختناء والصارق انا هذا تمام في في هذه الحالات نحب انه طبعاً كل بصور مصير مصير طبعاً ان هذا المطعم قد يبيع نسوبات او قد يبيع لصني حرامة لحنا خلجين او لحنا نجيسة هذا المطعمة من أن اكثر منه ما يكون مصيراً يعني يكبرد ان يكون المطعم مصيراً يبيع لصيناً مصيراً لأن الاماية السجعين هم كل ما مجلسة إن كان شيئاً محمداً نعم ونالك الأولي الأخرى أنه سجلس مدى على مائدة وزياد المائدة شبه الآخر فالما يشعر بالكامل الثابع الخامر على نفس المائدة التي سجلس عليها فهو محرم مجلس مدى وجلس على مائدة وزياد عليها أخير. ولكن أكل شراء الماضي محمداً هو من وراء الثلاثي على نجيل الجو الثاني اللي عينك استع لأنو الأحوكات البحرية التي يبيعوا هذا المطعم. طبعاً لا تعتبر الصودا غير مسؤولين وغرض من الاستلام وليس مسؤول أصلاً لا تعتبرهم يبيعون الخال والزيوت والطين والبما. يعني لدينا. <تصفيق> كنت تقول العلاج معها الله نقول أنه لا بد أن نحرج أيضا أن هذه الأسماع والمعقلات البارجة نظبت أنها محاولة لهذا لا أمور أولا وانت كل الأسماعات أقول أنها محاولة التأمير بعض الأسماع المزيدة البارجة أسماع وفارة الهربية جاءتني أن حتى بعض الأطراف المحيطة كما دعون ثلاث الجديد في مثلا أو مثل ما ما في صدف سنة الله العربة من هذا ما نستمت ماذا محرشت فيه بهذا ما يحرر لا يستطيع كيف نقلت هذه الأمري؟ أبدا تصريبا مرسة إلى الأمري الأمر اینا رو أو تذكر أو تذكر أن, أن هذا من الصمت مما يعلمنا أكيه الله مجرد أن يؤسى إليك بيثين من المحل الصمت ويطبق هذا صمت بحر هذا ليس مقياسا يسليني أن هذا من الأسمات المحرمة إذا إذن نعبد من المعيشة إما السحر وإما <تصفيق> يعني قول بسان الله سبحانه فإما يتعلم من يتقو بهم وليس أن يتعلم هؤلاء من سيأتحر النوع هؤلاء أساساً هؤلاء في كل ما تانيه نقول فيه حتى يصدق في كلامه. هذا مثلاً، ونقول طبعاً، يعني بس هذا متجرزه قلنا بأن هذا السمة المخلص كيف نستطيع أن يصل إلى النقطة الثانية وأن هذا السمة المخلص قد تم تقييمه طبعاً بشكل كأنه قرن. لماذا؟ لأن هذا القدر كله من كونيات القدر. هو عادة ما يطلقون عليه يعني هذا هو التساؤل هذا التساؤل يعني في العالم كذا أنه مخرج من سؤال ما يكون الآخر بالفعل من بعض حتى هذا كل شيء يا شباب بعد ذلك توضيح بسيط او هو عسف فهمت يعني ما معنى بعض في هذه المساله ان انه لا يوجد شخص او كوره هو الذي اخرج الكره من الماء فربما لا في السعي فربما يوجد اثنان من الماء حيه ما في بعض الحالات، ما نعلم لا أنه بعض الأحبار ربما يموت السمك بداخلها، بعض السمك قد يموت، وبعض سمك في بعض الأحيان بعمر مثلاً قليل إذا كان رضيعاً، يعني هذا تطلع أنا لو كان هناك مئتين، مئتين هو على بعض الأحبار بالبر، وتأثر العلماني، على حسب عدد الأيام إذا كانت 2200، 2900، 3900 هذا في طريقة التمثيل بالنسبة إلى موارد سالتين من هذه الجبهة، فمن مظهر كنوع من المأكولات البحرية، بحجة أننا نستطيع أن نكون أو أن من البحر، أن يكون ذلك، نكون ما أو والمسكة الثانية أولا عبده من عادي في السيئة الطرق الطرح المعتادة التي تكون هناك هدفة الطرح فيها من عملية المعتادة عند العقارة لسرعانة من سنة النمال السابق الخاضي هذه حالها نفسه هذا الأساس الآن على صلاحة الصيد أنا أرى الفرحة أليس تتحدثون منها من أجمال الأساس أنا الخير أنت لا أرى فرحة طبعا نسخة لهم بصور عاما هو هذا طبعا الشيء اللي يؤكل ربما البعض مش غاوة عنه هل ينسلوا هنا لانك تتبع في دورك كالشيئة سيكون حرم براقل عنك اه اسمي السكيئة مثلا الزهاب اليها واصعوا حتى الاخرى المستخدمين في الكاميرا الى اترامك الكاميرا المطاعمين عن اطاعة التاليات في ام الملجان الان في تاليات بخنة يعني بعض البلدان قادر يعني, يعني دبل في المطلوب ان هناك اشتماع في هذا المطلوب وهناك عمل حقيقي قصة جميع الأخوة المنطلوبين والمؤمنين في ذلك هناك بالعلاق الجزيز ووجه مثلا بخصوص هذه المطاعم وكيف على ذلك وطبعا انا لا يتلاحظ في الجنة الأخرى لأن وقت الدول تتحاطي مع هذا النوع هنا ماذا تتفقد منه ان تكون بهاية انا لا اقول الا من هم الطريقة عادة ما ستجعل في تلك الدول فاربنا احتاج إلى سأنا بهذه القضية صادق <تصفيق> الأهل المسلمون بقمة حلال ولا لا تشبهنا في هذه الوقت المحرم. شكراً على متابعتكم وتحياتي وصحة وصحة أخوك. الله يخاطب الأقوات ما دام الناس دون السيل والنزول الله شاء الله العشرة قرط نالها على ورق هذا العشرة ثلاثة وخمسين طبقاً ثم أخذنا ثم أنا متى أريد من الحصان أن 10 من حريته؟ شخص خمسين دقيقة. بعد ذلك عشر دقائق للحنات من الكوتيا من إلقاء بعض الرقصات المسننة. أنا بس من عشرة إلى عشرة وستين. أتريد أن تضعيني على السرير؟ لا أستطيع. نسيت شيئاً. أنا بس من عشرة كل السلام عليكم خديجه قسم الرابع 12 30 دقائق قادمها اشعارات جديده انطبعت على المحوشه في الدفتر وذات خبايا السماء وكنت اخبر على خمسه 40 وعدد الكلمات 1000 تقريباً این <تصفيق> دو de à استان های جنوب غرب و شمال غرب و و شمال و و و 그래서 наша 사우나는 남자들한테도 괜찮고 여자들한테도 괜찮고 남자들한테도 괜찮고 여자들한테도 괜찮고 남자들한테도 괜찮고 여자들한테도 괜찮고 남자들한테도 괜찮고 الله خم خریده که کردی تا زنده بودم از یه و No, analizziamo il caso che sta accadendo sui nostri azionisti, la Federazione Telefonica non è adeguata. Non ci è chiaro né come si svolgono le transazioni con le carte di credito, né come funziona il potere della banca centrale. Ci sono problemi per la trasparenza sulla base della domanda, per noi è un elemento di rischio in questo scenario, ma per comprendere questa questione la stabilità della lotta al capitale è soltanto a sobre que eu da nova do carnaval, sabe, tô состояние сейчас أنت حتى لو سمعت من مختلف الأماكن أن الله يرسل إليك فلان، إذا من جنر، إذا في من تفاديك تشير <تصفيق> إليه بفجاعة اسم الله من لسان الإنسان وحتى سلام. وعندما يكبرك دعوة دينه وسماعه للسيبادون، ترجع للقرآن والسور أن تدرس كل التسوس المفتوح في قلبه di carattere, essendo il totale sono 44.200 € e nonostante i lavori stiano procedendo in maniera stabile, è molto raro che abbiamo sulle nostre talenti federali ad un protocollo dinamico in questa giornata. Con la maggior parte del personale si è mandato a dire che la loro richiesta non è stata accettata. our financial review and our forecast have amounted to a total of 110.2 million. This <laughs> amount encompasses <laughs> domestic and international expenditures of 35 million our revenue are انا فكرت ان ممكن انا ارغب في <تصفيق> جنایت جهانیه. بنابراین مسئله آخر، می‌خواد بیانیت معلوم کنه این جنایت‌های جنایت نگهد and so I think it's